Book two. in der Vedasat 97 97 Physisniki 4 Adawat Adawat چپراو يبيو تيليفيزور لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا شيء اوستاو چپراو لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين تلفزيون يبيو بريغان لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام bilo لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي لقد توعدنا ومع ذلك لم ياتي če prav nima vozniškega dovoljenja vozi avto ma anahu laysa ladayhi rukhsat qiyada illa anahu yaqud as-sayara ma anahu laysa ladayhi rukhsat qiyada illa anahu yaqud as-sayara če prav je cesta spolska pozji hitro ma'a anna al-shari'a zalig illa annahu yaqoodu bisur'a ma'a anna al-shari' zalig ila annahu yaqood bisur'a shprav ie pian sepeljes kolesom ma'a إلى أنه يركب دراجة ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة سيستا ياسبوزكا كليوب تيمو وزيتا كوهيترا الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة أون يبيان كليوب تيمو se pelje z إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة no ben służbe إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست انها لم تجد وظيفة مع انها قد درست إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها الام انها لا تذهب الى الطبيب مع ان عندها الام چپر او نيما ديناريا تشتري سياره مع أن ليس عندها نقود انها تشتري سياره مع أن ليس عندها نقود استوديرا لا يي كلوب قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفه انها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفه إيما <تصفيق> عندها آلام ومع ذلك لا تذهب الى الطبيب عندها ذلك لا تذهب الى الطبيب